ذِ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الخميد وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِن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 فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهي لقد كان لِسَبَإٍ في مسكنهم آية جنتان عَيْنٍ يمين وشمال كُلُوا من رزق ربكم واشكروا له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 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلم أنفسهم فجعلناهم أخاذيث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شَكُورٍ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 من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون ما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون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 وعمل صالحا فأولئك, فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مخضرون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 قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوقي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وَقَالُوا آمَنَ بي وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم